فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْدُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْدُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْدُدُ آبَاءَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهٌ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا فَخْتُلِفَ فِيهِ كَانَتْ نَمَتُ شَبَقَتْ من رَبُّكَ نَقضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلَّ النَّمَ مَا لَوْفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاشْتَقِ قِنْ كَمَا أُنْبِتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَقْعُدْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ تَجْنِي الصَّلَاةَ طَرَفَيْنِ نَهَارًا وَجُنْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُرُونٌ قَدْ هَلَكْتُمْ أُنُذُ بطيئًا ينهون عن الفساد في الأرض أُنُذُ بطيئًا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً مما أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أُطْرِفُوا فيه وكانوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْرِحُونَ